قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى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 وأنزل لكم من السماء ما فأنبتنا به, به حدايق ذات بهجة ما كان لكم ألتوت شجرها أئلهم مع الله أئلهم مع الله بلهم خلالها أنهار وجعل لها رواشيا وجعل بين البحرين حاجزا فأئلاهم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون.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 اتذكرون ام يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته الا لهم مع الله تعالى الله عما يشركون ام من يبدا الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض فإله مع الله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 وإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا, إن هذا إلا أساقير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين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 وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَ مِنَ الْمُنْثِرِينَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عن ما تعملون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 لا وَلا ولا تحزني إن ردوه إليك مِنَ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدو وحزنا إن فرعون وهمان وجنودهما كانوا خاطئين وقالتِ امرأةٌ فرعونَ قرَّةُ عينٍ لِي وَلَكَ لا تَقُتُلُهُ لا تَقُتُلُهُ عَسَى أَيَّمَ فَعَلَى أَوَنَتَخِذَهُ وَلَدًا أَوَنَتَخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ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 إِشْبِلَ الَّذِي هُوَ عَدُولٌ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَن تَقُت لَنِكَ قَتَلْتَ نَفْسًا ذِي الْأَمْسِ تُرِيدُ إلَّا أَن تَكُونَ جَبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ, وما تريد أن تكون من المصلحين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 126-وجد عليه أمة من الناس يسكون 127-ووجد من دونه ممرأتين قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير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 العالمين وأن ألقي عصاك فلما رأها تهتز كأنها جان كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين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 قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون 122-وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي فأرسله يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون